بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم نَمَا وَسَاءَ مَطِيرًا ولِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيختيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاتغفر لنا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 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيكون المخلفون إِذَا انطلقتم إِلَى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أَن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحتدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف وَلِتَكُونَ الناس عنكم ولتكون آيَةً للمؤمنين ويهديكم طراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة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 وَأَلْزَمَهُ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحْقَى بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لقد صدق اللَّهُ رَسُولَهُ رسوله بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الحرام شَأْنَكُمْ شاء الْعَظِيمُ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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه واشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في ما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على ثوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما